بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءنا اكل منام فيقول نقعد نشهد انك لرسول الله واللهَّهُ يَعلَم إنك لرسوله والله يشهد إِن كَلَ رَسول واللَّ يَشحَد إن المنََ اتخذوا أيمانهم جمة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ أَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ظَنًّا كَفَرُوا فُطِرَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُجِبُكَ أَجَسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا لقولهم كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قات لهم الله أنا يؤفكون وإذا قيلوا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 رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماء والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأضل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلموه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ إِن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا قريب فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبيرا Tarmelum